إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا إنما المؤمنون الذين اتى يستأذنون ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله ان الذين يستحزنونك فإذا اتأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله فإذا اتأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر